غير المستقلات العقليه غير المستقلات العقليه على اقسام الاول الايجاد الثاني شنو مقدمة الوالد الثالث شيطان مساله الضج مساله الضج يعني الامر بالشيء الامر بالصلاه عليكم السلام الامر بالصلاة هل يقتضي النهي عن ضده الضد قلنا على قسمين الضده العام والضده الخاص الضده العام يعني شنو يعني ترك ترك بالصلاة الضد الخاص يعني شنو فعله المنافين فعله المنافين ان يعمل بحركات أو مثلا بكبزة أو بتكلم أو مثلا بأكل وشرب اللي ينافي الصلاة الكلام حاليا في الضد العام هل الامر بالشيء يعني الامر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده العام يعني هل هو نهي عن ترك الصلاة يعني عندما يقول المولى اتم الصلاة هل بمعنى لا يجوز لكم ترك الصلاة الله عرفتش شلون أغلب العلماء يذهب أكثر العلماء علماء الوصول إلى أن الأمر بالشيء الأمر بالشيء شنو قلنا له أمر بالصلاه الشيء يعني الصلاه يقتضي النهي عن ضد العام ضد العام تسمى ترك الصلاه ترك الصلاه الامر بالصلاه يعني نهي عن ترك الصلاه واضح الصور نهيا شرعيا نهيا شرعيا يعني كأنما الشارع هو صرح بالنهي عن ترك الصلاة اكيد الا انهم يعني ان العلماء ضمير راجع للعلماء اختلفوا في الدليل على ذلك كل كلام بحاجة الى دليل هؤلاء قالوا بأن الأمر يقتضي النهي عن الضد كلامهم يحتاج إلى دليل ولا ما يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل عندما أرادوا بيان الدليل اختلفوا في ذلك فكل قال بشكله كل قال قسمه كل قال برأيه وهذا الكتاب على اختصاره لا يتحمل ان نتطرق الى اجله هذه هذه الاقوال وبيان المختار منها وانما تطرقنا الى اصل الموضوع اصل الموضوع شنو ان اكثر العلماء قالوا بان الامر يقتضي النهي عن ضده العام هذا هو اصل الموضوع هذا خلاصه الكلام اما شنو الاجله امرني شنو قال هذا بحاج الى كتب مفصلة ومذكورة في مبانيها لاحظوا الا انهم يعني العلماء اختلفوا في الدليل على ذلك على ذلك يعني على ان الامر يقتضي النهي عن الضد العام شنو الدليل اختلفوا ما نحتمل ومراعاة للاختصار يعني لاجله مراعاة يسمى بالمفؤول له يعني لأجل مراعاة الاختصار الذي توخيته توخيته المصنف يقول توخيته يعني قصدته الذي قصدته الضمير في توخيته راجع للاختصار توخيته منهجا أو منهجيا يعني أنا أخذت الاختصار منهجا في هذا الكتاب لم اتعرض له له يعني للدليل لدليل العلماء الذين اختلفوا في بيان الدليل هذا واحد يريد يطلق يريد يجوز شنو قالوا شنو ادلتهم وللاطلاع يرجعوا اليه يعني الى هذا البحث الى الدليل في مضامنه الموارد يعني المورد الذي يظن بوجوده فيه هذا يسمى بالموارد يعني كتبوا في موارده بس ليش يسموه الموارد بالموارد لانه عادة الظنه يحصل بوجوده في هذا المكان يعني, يعني الطلب عادة وين موجودين واحد غايري يجيب عن شيء مضان وجود الطلبة اما في الحوزة العلمية وفي الحرم الشريف مثلا او في الحسينية في الجامعة <تصفيق> لا لا هو المقصود به مكان <تصفيق> مورد لكن انا ليش يسموه مضانه قلت الي ليش يسموه مضانه يرجع اليه في مضانه يعني في موارده في مكانه ليش يسموه بالمضانه عادة افضلنه يحصل بوجوده في, في هذا المكان مثلا يقال ادعو لي في مضامن الاجابة في مضامن الاجابة يعني شنان في مورد يظن باستجابة الدعاء او يؤلم باستجابة الدعاء مثل تحت القبة الشريفة قبة مولانا المام السن عليه بطر الصلاة والسلام وللاطلاع يرجع علي في مضانه يعني في مواردي من مؤلفات اصول الفقه يعني هذا مو مكان شوفوا الكتاب الدرسي هو الذي يبين للطالب المنهجية في الدرس احيانا الإنسان, الانسان يدرس الكتاب وفي يعني مضافا الى هذا الكتاب يراجع الكتب الاخرى اللي هي مثلا المرحلة الثالثة الرابعة الخامسة هو اساقل مثلا هذا الكتاب خلوله للمرحلة الثالثة ليس للمرحلة الثانية فأنت لما يتراجع يعني راح من غصب مثل افرغو الثالث في الصف الثاني يراجع الكتاب الموجود في الصف الثالث فالانسان في كل مرحلة فليتقن الكتاب اللي يدرسه بعدين ينتقل للمرحلة اللي هذا يكون افرغو وادق لترسيخ العلوم في الذهن ادق لترسيخ يعني اثبت لذلك اذا طبعا البعض الاخر يلتقي عكس ذلك يقول لما نحن نعنا ما نقرا ان الادله مذكورة في المفصلات نروح نشوف شنو الادله شنو المذكور في المفصلات مثلا وهكذا هذا ايضا راي وللا يرجع اليه في مضانه يعني في موارده من مؤلفات اصول الفقه يعني مما انلف في اصول الفقه من كتب اصول الفقه ويذهب بعض المحققين من العلماء الى ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد العام نهيا شرعيا لاحظوا الامر بالشيء الامر بالصلاه لا يقتضي ان عن ضده العام يعني يعني ترك الصلاة ضد العام شنو هو ترك الصلاة نهيا شرعيا يعني النهي العقلي موجود لكننا لسنا بحاجه الى النهي الشرعي يعني المولى عندما يقول اشتر الخبز اشتري هو يشتري خبز هل يجوز للعبد ان يترك شراء الخبز ان ما يشتري خبز لا من الذي يفهم هذا العبد فاذا الامر بشراء الخبز يدل على النهي عن ترك شراء الخبز لكن هذا النهي نهي عقلي من نحتاج بعد الى نهي شرعي يعني المولى عندما يقول اشتري الخبز لازم يقول لا تترك شراء الخبز لا فإذن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام لكن هذه الدلالة دلالة عقلية مو دلالة شرعية لا يدل على, على ذلك بالنهي الشرعي كما أن المولى لا يحتاج بالنهي المولوي أن يقول لا تترك شراء الخمس مجرد ان كل الشراء الخمس والظهر أن هذا الرأي هو الأداء <تصفيق> إذن وذهب بعض المحققين أو يذهب بعض المحققين من العلماء من علماء الأصول إلى أن الأمر بالشيء الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن ضده العام ضد العام شل ترك الصلاة لا يقتضي النهي عن ترك الصلاة نهيًا شرعيًا وإن كان يكتب يقتضي ذلك بالنهي العقلي وإن كان يقتضي ذلك بالنهي العقلي او مثلا صديعة الامر يقتضي النهي عن الضيط ما يحتاج الى نهي اخر من الشارع المقدس وذلك لان نفس الامر بالشيء يعني الامر بالصلاة على وجه الوجوب الامر بالصلاة اذا كان على وجه الوجوب يعني شنو يعني كان واجب على المكلف ان يصلي اكلم الصلاة يعني يجب عليكم الصلاة كافن ، هذا الامر يكفي في الزجر ، يعني في الراجع ان تركه يعني ان ترك الشيء اللي هو الطلاة عندما نقول الطلاة واجبة يعني شنو يعني ترك الصلاة مخرمة لا يجوز لك ان تترك الطلاة كافن في الزجر الزجر يقولن يعني شنو الرجع عن تركه يعني ان ترك الشيء اللي هو الصلاة فلا حاجة الى جعل يعني الى تشريع جديد جعل يعني تشريع جديد للنهي فلا حاجة الى جعل للنهي عن الترك يعني عن ترك الصلاة من الشارع كما انه لا حاجة في الامر بشراء الخبز من جعل اخر من المولى لحرمة ترك شراء الخبز. شون فلا حاجه الى جعل يعني جعل من المولى للنهي عن الترك من الشارع من الشارع يتعلق بالجعل يعني جعل من الشارع من المولى زياده على الامر بذلك الشيء ذلك شيء الصلاه الامر كاف يعني لا يجوز ان تتركوا الصلاه الامر بالخمس يعني شنو لا يجوز ترك الخمس الامر بالزكاه يعني شنو لا يجوز ترك الزكاه واصل <تصفيق> اسن القولين تواصلنا بان الام يقتضي النهي يعني الضيق اقتضاء شرعيا او قلنا بان ذلك ليس من باب الاقتضاء الشرعي والجعل الشرعي النتيجه واحده هل هناك احد من الفقهاء يقول عند الامر بالشاي يجوز سركه ابدا الامر بالشيء لا يجز لكن لا يجز تركه قسم قالوا لا يجز تركه شرعان يعني اكو كأنما نهي الشرعي وقسم قالوا لا يجز تركه هذا يفهم العاقل هذا هو دلالة طبيعة الامر وكل القولين المشار إليهما كل القولين شنو الامر يقتضي النهي عن الضد شرعا الامر لا يقتضي ذلك شرعا هذان القولان الأمر يقتضي النهي عن الضد شرعا الأمر لا يقتضي النهي عن الضد شرعا ينتهيان يعني يطلان في واقعهما يعني في الحقيقة إلى نتيجة واحدة المؤدى واحد النتيجة واحدة هي المنع من الضد العام الضد العام هي الترك الترك لا يجوز اشترك الخرج يعني ترك لا يجترك الخرج لا يجئ ادي الخرج يعني ترك الخرج لا يجئ الا ان المنع على القول الاول القول الاول شنو كان ان الامر يخطب النهي يستند الى النهي الشرعي يستند هذا النهي الى النهي الشرعي المستكشف من الامر للشيء مو انه الشارع جاء رصيلة النهي وإنما عندما أمر بالصلاة معناه أنه نهى عن ترك الصلاة، فاذا النهي مستكشف من الأمر، إن النهي الشرعي المستكشف يعني هذا النهي استكشف من الأمر بالشيء أمر بالصلاة، عندما نقول أكمل الصلاة يعني لا تترك الصلاة، وعلى القول الثاني، القول الثاني شنو اللي كان يقول بأن الأمر لا يقتضي شرعا أنه يعني الضد يستند يُستند يعني أنه يعني الظيد كتبوا يستند يعني أنه يعني الضد يستند إلى طبيعة الأمر بالشيء طبيعة الأمر بالشيء المختصر الأمر بالشيء الأمر بالشيء يعني أنه يعني الضد هذا هذا تمام الكلام في الظيد العام شنو رقي الظيد الخاص الظيد الخاص يعني فعل مناسب. يعني لو أمر بالصلاة هل يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بالصلاة؟ أو أن يأتي بالحركات الرياضية مثلا في الصلاة اللي كنا في الصلاة؟ لا ضد الخاف إن القول باقتباء الأمر بالشيء الأمر بالشيء يعني بالصلاة هل يقتوي النهي عن ضد الخاف؟ ضد الخاف شميه مثلا؟ التكلم بالصلاة القافتها مثلا؟ وما ومعاشه هذا يتفرع على القول باقتضاء الامر للنهي عن ضده العام يعني لو قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام فنقول ايضا الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لو قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام نقول ايضا الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص وإنما يفهم ذلك من طبيعة الامر إنما يفهم ذلك من طبيعة الآمر يعني مثلا واحد جاء لزيارة الإمام الحسين يقول لأحد الخدم زورني هذا لما يريد يزور أن يقرأ الزيارة يجوز أن يقرأ الزيارة وهو يأكل ويشرب مثلا لا هذا ضد الخاص هو الامر بالزيارة يقتضي من باب الشنو من باب طبيعة الامر ان يكون ناهيا عن الضد الخاص عندما يريد ان يزوره معناته انه يستمر في الزيارة مو يقوم يتكلم مع صاحبه او مثلا افرضه يأكل ويشرب وما اشبه لاحظوا لا مو الاولويه الاولويه يعني هذا اولى من دار مطمونا مطمونا مفهن الاولوية وانما معنى الامر هو نهي عن ضد حتى يتحقق الأمر وإلا مع وجود الضد لا يتحقق الانتفاض يعني هذا الجماعة إذا شوفوا هذا يتكلم بكلام آخر لا آخر لا يأكل ويشرب يتركوه يروح صحيح يا له لا هو الانتفاض انتفاض لا هو الانتفاض انتفاض الأمر يقتضي للإنسان أن يترك الضد هذا إن القول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضد الخاط، ضد الخاط مثل التكلم في الصلاة، مثل الاكل والشرب في الصلاة، يتفرع هذا متفرع على المسألة الأولى، على القول باقتضاء الامر للنهي عن ضد العام، وقد اوضح العلماء هذا التفرع كيف تفرع هذه المسألة، مسألة ضد الخاط، على المسألة الأولى على ضد العام هذا يحتاج إلى تفصيل والى بيان. واستدل له يعني لهذا الموضوع بما يعني بأدلة وبمباحث لا يتمشى والاختصار ووو المع يعني مع الاختصار لا يتمشى مع الاختصار الذي التزمته المصنف يقول الشيخ عبد الهادي الفضل حفظه الله الذي التزمته يعني أنا التزمت ضمير راجل الاختصار يعني التزمت الاختصار هنا اللي في هذا الكتاب اما في بحث الخارج نعم هو موضع التثقيف الانسان يتطرق الى المباحث المختلفه الى الادله وينتقحها ويناقشها فليرجع الي مو الان يعني وان عندما وصلتم الى المرحلة التالية فليرجع الي في كتب اصول الفقه ال مفصلة. اما المحققون منهم يعني من علماء الاصول المحققون من علماء الاصول لمن نقول معناته مو ان الباقي هذالة مثلا الناس عاديين وغير محققين لا يعني هذا الرأي واسق التحقيق يعني هذا الرأي واسق التحقيق كأن ما يميل إليه المصنون فأن يميل إليه أن تصنين. اما أما منهم يعني من علماء الأصول فرأيهم في الضد الخاص هو نفس رأيهم في الضد العام يعني شنو اكسبوا يعني أن الأمر لا يقتضي ذلك شرعا وإنما يدل على ذلك بطبيعة العام أن الأمره لا يقتضي ذلك شرعا وإنما يدل على ذلك بطبيعة الآن مرة والدليل هنا يعني في بعض الضد الخاص هنا يعني في الضد الخاص عليكم السلام أعرف كيف حالك والدليل هنا يعني, يعني في ضد الخاص هو نفس الدليل هناك هناك يعني في ضد الاخرى المسألة الأخرى اجتماع الأمر والنهي هل يجوز هل من الممكن أن يجتمع أمر ونهي في شيء واحد تسمون من العلماء قال لا يجوز لا يمكن ذلك. كيف يمكن المولى أن يأمر بإثيان هذا الكتاب وينهى عن إثيان هذا الكتاب؟ لا يمكن الأمر بالشيء يعني بإثيان هذا الكتاب بقراءة هذا الكتاب النهي عن نفس الشيء يعني عدم قراءة هذا الكتاب عدم إثيان هذا الكتاب صحيح؟ فإذا لا يجوز أن يشتمن على والنهي في شيء واحد لكن الحق أنه يجوز باعتبارين مختلفين. انتم قرأتم في المنطق ان التناقض هذا المجتمع بإثمان وحدات الوحدة الزمنية الوحدة المطانية الوحدة الاعتبارية الوحدة اللي من حيث الجهة الى الامر بالشيء من نفس الجهة لا يجوز ان يتعلق به الله اما من جهة ثانية افرض مثال الانسان في سجن ممسوط في سجن المنصوب صار وقت الزوال الأذان الله عز وجل يأمره بالصلاة لا يمره بالصلاة يأمره بالصلاة أمر باشقلاة في هذا المكان ونهي عن الصلاة في هذا المكان أمر باشقلاة باعتبار دخول الوقت ونهي عن الصلاة باعتبار ان الارض مغصوبة اربطوا سيطان نفعل آخر واحد في حالة الغرق لا سمح الله الإنسان واجب عليه أن ينقذه من الغرق. لا ينقذ أكو حبل ماش الناس حبل حبل للناس. وأنا ما استأذنت من صاحبه هذا ما ممكن من جانب نهي عن استعمال هذا الحبل باعتبار ملك الناس ولا يجوز التطرش ملك الناس. من جانب يجب استعمال هذا الحبل لإنصاف حياة الشخص. إذن الأمر والنهي يجمعان. اذا اجتمع هل الامر مقدم ام النهي فثم من العلماء قالوا الامر هو المقدم فثم من العلماء قالوا النهي هو المقدم اذا الامر مقدم يعني لازم يصلي، اذا النهي مقدم يعني ما لازم يغطي في الارض المقصوره اذا الامر مقدم يعني لازم ياخذ الحبل وينقذ الغريق اذا النهي مقدم يعني لازم يترك الحبل لا يتصرف في شو الجواب الصحيح اني أحسن. احسن لازم نشوف ما هو الاهم شرعا ما هو الاهم شرعا اذا مثلا الحج واجب لكن افرض المركبة يعني السيارة مغصوبه الحج اهم ام التصرف باموال الناس تصرف اموال الناس لا يجوز التصرف الله ما يريد حج اللي انت تتصرف في باموال الناس غسله الانسان ما لازم يروح للحج سياره مغصوبه افرض ماكو سيارة يعني اما بالنسبه الى انقاذ الغريق انقاذ حياه الشخص هذا اوجب من التصرف بالحابل في فيجب عليه ان يتصرف بالحابل وينقذ الغريق طبعا بعدين اذا صاحب الحابل جاء وقال انا اريد اجره على ذلك لازم يعطيه اجره لازم يعطيه يعني حق المسلم لا يروح ضاع لا يذهب عبائ ولكن التصرف في هذا الحديث يجب عليه من باب انقاذ المسلم انقاذ شخص المختران ما ايضا يصلي ويصوم رب تشلون اذا هو في السجن اما اذا مثلا هو يغتصد الدار لا صلاة باطلا اذا مثلا الطاغيه اخذ وسجن في دار انسان هذا يصلي ويصوم لان مو بالسيارة مو هو الذي جاء و هذا الدار اما اللي اقتطب الدار و جلت بي لا صلاة باطلة كل تطرفات حرام خنام حرام يجلس حرام يمشي حرام يقفض حرام كلها حرام غصله باطل غصل الجنابه اذا اقتطل في دار المقصودة الغصل باطل حرام عديد كل الحرام الشريف لان هو اجتماع اجتماعه الامر هو انه بالاجتماع يعني يقتل الاجتماع هنا يعني في بعض اجتماع لأمر والنهي الالتقاء الاتفاقي الالتقاء الالتف... الاتفاقي يعني أن يجتمع اتفاقا يعني حسب الاتفاق بين المامور به الصلاة والمنهي هي يعني, يعني الغاق في شيء واحد في مكان واحد يعني مو من الأول الله عز وجل يأمر بشيء وينهى عن شيء لا وإنما أمر موجود ونهي موجود يلتقيان اتفاقا يعني حسب الاتفاق في مصداق خارجي الالتقاء الاتفاقي يعني اتفاقا حسب الاتفاق هناك يحصل الاجتماع في مصداق خارجي بين المأمور به الصلاة والمنهي عن شنو قلناه الغض في شيء واحد في المكان الواحد وصار وقت الصلاة هنا اجتمع الامر بالصلاة والنهي عن التصرف المرسوك بحيث يتعلق الامر به بعنوانين بعنوان الصلاة ويتعلق النهي بهذا الشيء بعنوان اخر وهو شنوه ويؤنى بالامر يعني يقصد بالامر الالزام بالفعل يعني الالزام بالصلاة ويعنى بالناهي الالزام بالترك يعني ترك الغص ترك التصرف المغصوب والمساله هذه هذه المسألة شنو اجتماع الامر والناس تدور حول الاجابه على السؤال التالي شوفوا كل الموضوع الجواب على هذا السؤال هل يمكن اجتماع الامر والنهي فعل واحد أو يستحيل ذلك هل الاجتماع ممكن الان مستحيل اجتماع الامر والنهي في قال واحد ذهب بعض العلماء الى جواز ذلك وامكانه جواز ذلك ذلك يعني اجتماع الامر والنهي انه جائز وان كان هو التقييم جواز الجواز للجواز العقلي هل هذا ممكن او ليس بالممكن وذهب اخرون يعني بعض اخر من العلماء الى امتناعه واستحالته واو للتفسير واو اصل للتفسير يعني هذا ممتنع ممتنع لا يتحقق ومستحيل يعني لا يمكن ان يتحقق والرأي الذي ذهب اليه المحققون المتأثرون من العلماء من علماء الوصول يعني هو القول بالجواز والإمكان لي الجائز وممكن لأن ما يحصل تناقض وتضاد التناقض والتضاد إذا كان في جهة واحدة إذا كان هذا الشيء للأمر والنهي في جهة واحدة أما هنا الأمر من جهة والنهي من جهة أخرى وقد استدل أو استدل وقد استدل لكل من القولين يعني العلماء استدل لكل من القولين القولين الجواز وعدل الجواز جواز الاجتماع وعدم جواب الاجتماع بأدلة لا تخلو من التطويل يعني إذا نريد نذكر الأدلة هنا يقول بنا المقام العظمين غيره اسم الكتاب هذا ما يصير مبادئ اسم والتعقيد يوجب التعقيد على المرتبين لأن الاطاله اللي هي خارجة عن الإيجاز يوجب سنو التعقيد من لا يتمشى ويعني مع ويعني مع لا يتمشى مع منهج عارف مختصر فجاءه الله خيرا اللي أرحنا من ذلك وقد قسموا هذا الاجتماع يعني اجتماع الأمر والنيل هذا الاجتماع قسم اجتماع الأمر والنيل مو اجتماع المدراء ولا مدراء ولا كذا قسمين ألف ما يقع من المكلف مع وجود المندوحة المندوحة يعني شنو هو وجود اي وجود مجال للتخلص من المندوحة يعني يمكن للمكلف ان يتخلص من هذا الشيء ما يقع من المكلف مع الاضطرار اضطرار يعني شنو اي مع عدم وجود مندوحة يعني ماكو مجال للتخلص مع وجود المندوحة مثل شنو اذا الانسان في ارض مقصوبة واذى افضل وبإمكانه ان يخرج من الارض المقصوبة هل يجوز ان يصلي في الارض المقصوبة لا يجوز واجب عليه ان يخرج من هذه الارض المقصوبة يصلي في مكان مباح هذا يسمى مع المندوحه فاذا جاء بالصلاه في ارض المغصوبه مع وجود المندوحه صلاه شنو باطله ففي الحقيقه هنا لم يكن اجتماع بين الامر والنهي وانما هنا نهي عن الاقامه في الصور في الارض المغصوبه وعن التصرف في الارض المغصوبه شوفوا مع المندوحه ومثلوا له بفعل الصلاه في الارض المغصوبه مع سعه الوقت وامكان الاتيان بها كتب خارج الأرض المقصودة مع ساعة الوقت يعني الوقت موجود ممكن يخرج من الأرض المقصودة ويصلي وإمكان الاتيان بها يعني بالصلاة وين يصلي كتب خارج الأرض المقصودة فان هذا الفعل باعتباره فلاح ومامور به لن أذن وبمجرد ما يؤذن الامر بالصلاه يكون منجغا فعليا وباعتباره تصرفا بمال الغير بغير رضا تصرف بمال الغير مع رضاك وجائز بغير رضا هو منهي عال هذا هو المتاع صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين